بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سينا رسول ربي كبرتاج الركيز ستي ويا رأى سينا نتبر سينا غضوة بني قريضة سجلم غزو بني قريظه تن رسول ربي الخندق ين يقا غزو احزاب ارا غرد اودت ثاني ولين جبريل التوفير رسول ربي قيت يهود بني قريظه لوليني عدد رسول ربي صلى الله عليه وسلم ورانا أفي فلتنى ميشا ورانا أففتنى بيان سهابئ ثانية أكجلن نمتق أسرى أكن سلا نبنيك ريداك ستمله جرني جت جد سفسان دما جرني رسول رب غير بنيك ريداك دماني أشت إنسان مرسن مرسى كم تو إنسان ما سانجتو ربنا الآن رعبي صدا قلبي جرات درب هند دي اسانيتو رسول ربي تيركه كنن رسول ربي دي رواني ساني هداجه دي هيسيس جرجسوني لول نما ديب بحري مرتي تكن ني سعد بن معاذ ايمرن سعاد بن معاذ يروسن فيانك بغضوة خندقية تورانمي هر يا ابساني في داني رسول ربي يا معاذ بني قريذاكنا مرتي تكني نيوان برباد دولي جلنين سعد اكي يا رسول الله مرتي نيساني تقولو ور لولا إذن التبانون في قبه كان اللولاني جول إساني بوجئا فرع إساني الدنق ودماجا لنجتون رسول ربي يا سعد مرت ربي سماوات غبا دبر سين مرت ستاج رتجلني مرت رسول ربي صلى الله عليه وسلم سعد من معاذ كوني إرقى مرتين كوني جرت دبر بودا كيق ربي إجاء إساء مرتي رسولا كانان قمت جيسين بودا قمت إساء راحا قوتين بودا مدان إني قافة مداهي كادولا خندقتي مداهي سني لين الراجتون دي أكاست دوئي جتو سعد بن معاذ كوني دوئي جنان رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكا جنان اهتز الرحمن لموت سعد بن معاذ أرشد الرحمن سجوده دعاء سعد بن معاذ في عند رسول ربي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ كنا كيف نني جسني جنان نمني باتج قرتي كأبريتين كي ملايكلن وما تسوت جنباتي جسدي رسول ربي صلى الله عليه وسلم أك جلا غافة ساعد من معاز بيه ملايكاكو مترباتا ما توييو غرادة جيغة ديبو ايجران خسندورة تاقام بيه مسلمتون اللين يادوان دو أساعد من معازيف يادا اك كجبا يادوان حقا ينو ما أبو بكري في عمر الخطاب أعيشان أكي ربي سير راها جالة نمني مسلمتوني لبن كأكا سعد بن معاذ هنجر جدت ججول نمني مسلمتوني لبن إرقى رسولتي في إرقى أبي بكرتي في إيقى أمري مع سعد بن معاذ هنجر جدت ربي سير راها ربنا الآن Sena Khandak Ikana Qurana Kesati Du Bhatajira, Aya Sura Ahzabi, Kesati Butarra, Aya Saglafar Rakase, Saina Ma Ahzab, Sena Ma Khandaki Rasul Rabbi Samboda Rasularab Wasallam. Gusota Araba. تدول خندك إيسان مشركتها في يهودا والجنشاريتي عدبا اتقروا ناموس إيسان قبسيسو تسينني سنرى رسول ربي صلى الله عليه وسلم ورانا ارقنيتنين ورانا اتدولني لكي اتسان دي بساتنين ترنيه درسي تيناس الأسراتي بني لحيان لعل حاقة ويتسنيتي نجاها ربي كيس